وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شربه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشى يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيدِ